السؤال الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة هي علامة جبر تعلن عن السرعة الدنيا الواجب احترامها يجب علي السير على الأقل بسرعة 60 كم في الساعة توضع هذه العلامة في بداية الطريق السيارة أو بمداخلها وتعلم مستعملي الطريق بالسرعة الدنيا الواجب احترامها